بينما تحدث بعض المشاركين في المسيرات للجزيرة نت عن انحياز الشرطة إلى جانب المؤيدين للتعليم الجنسي أثناء قيامهم بمهمة الحماية.